أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم أينس قف يوحى إليك الله الحكيم ما في 119. وما في الأرض وهو العلي العظيم 110. السماوات يتفطرن من فوقهم 111. يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم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 وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَن أَقِيمُوا الدين وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَذَلِكَ الْمُشْرِكُونَ مَا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 Siedemu zarządzaniu, którym jesteśmy w stanie zbliżyć się do tego, co dzieje się w tym momencie. Idziemy do يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشبقون منها وعلمون أنها الحقيقة ألا إن الذين يمارون في الساعة ألا إن الذين يمارون في لفي ضلال بعيد الله لطيف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 وَهُوَ الذي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وينشر رحمته وَهُوَ الولي الحميد وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ وَمَا أَصَابَ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 Szkilnie halfa lal na rok i dawa. Inna feeder i kalet inny kulisak baryś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 الأرض بغير الحق اولائك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الامور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لم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 Są <todell> znaczy to kluczowe rzeczy, ale nie jest to kluczowe rzeczy, ale nie jest to <idal Industry innonal incarcerated-> kluczowe عليك إلا وإنا إذا ذقنا الإنسان من رحمة من بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور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 124. لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور